I don't know. أشهد أن لا إله إلا الله هو يتوى للصالحين وأشهد أن محمد أن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وفليله وبعد يقول المصنف في باب الغسل يقول والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي أما النية فهي ركم من أركان الغسل أو شرط لصحته لأن العبد إذ لم ينوي لا تصح له عبادة والنية شرط بصحة جميع العبادات فلا بد منها التلفظ بها بدعة ولم يارد عن السلف رضوان الله عليهم ورحمته أنهم تلفظوا بالنية لا سرا ولا جهرا والتلفظ بها جهرا بدعة والتلفظ بها سرا كذلك بدعة على القول الصحيح فإن استحب كثير من العلماء تلفظ يتلفظ بنيته سرا ولكن ليس على هذا التلفظ دليل صحيح من الكتاب والسنة قال المصنف والغسل الكامل أن ينوي فالنية واجبة أو ركن في كل عبادة قال ثم يسمي أما التسمية فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والعلماء أخذوا الغسل قياسا على الوضوء فقالوا كما يجب عليه أن يسمي في الوضوء كذلك يجب عليه أن يسمي في الغسل من باب أولى وهذا أُخذ بالقياس أما أنه هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لو كان صلى الله عليه وسلم يسمي عند الغسل لنقله من نقل غسله صلى الله عليه وسلم فإذ لم ينقل فالصحيح أنه لا تشرع التسمية عند الغسل الله أعلم قال أن ينوي ثم يسمي ويرسل يديه ثلاثاً وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه يعني يبدأ بغسل يديه ثم يغسل ما تلوث من فرجه مما كان من الجماع أو الجنابة وهذا يلزم منه أنه يرجع فيغسل يده مرة أخرى وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إلى قسل فرجه وما أصابه من الأذى أنه كان يدلك يديه بالأرض ثم يغسلهما بالماء كما عند أبي داود وغيره وهذا يدلك على استشباب استعمال الصابون وما يستعمله الناس اليوم من المنظفات في مثل هذه المواطن وأن هذا الاستعمال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان الخلاء فتوضأ فأصاب يده من أذى النجاسة أو الجنابة بعدما يغسل فرجه وما تلوث به فإنه يشرع له أن يغسل يديه بشيء مع الماء ينظفها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك يده بالتراب في الأرض ثم يغسلها بالماء فتنظف أما اليوم فإذ لم يوجد التراب فيشرع للمرء أن يغسل يديه بالصابون عقب خروجه من الخلاء وهذا صحيح أثرا ونظرا أما الأثر فقد مضى له صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أما نظرا أن الإنسان إذا غسل فرجه وما عليه من نجاسة أو قدر ثم لم يغسل يديه بشيء منظفها جيدا فانه يجعله عرضة للإصابة بالأمراض والميكروبات والجرسيم وغير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى من أذى الجماع أو ما أصاب الفرج من أذى النجاسة هو من أذى الجنابة فإذا غسل فرجه وما أصابه من الأذى دلّك يديه بالأرض وغسلهما جيدا صلى الله عليه وعلى آيانه وسلم ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة فينبغي للمغتسل أن يقدم بين يدي الغسل الوضوء يعني يتوضأ أولا ثم يغتسل وقول القول في الحديث أو كما جاء في الرواية في الصحيحين عن أم سلمة وعن عائشة أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة معنى هذا أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل يديه ثلاثا يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة أما غسل الرجل فوقع فيه الخلاف بين العلماء هل يغسل رجله قبل الشروع في الغسل أو بعد الفراغ منه والصحيح أن الرجل تغسل بعد الفراغ من الغسل لصحة ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذن الوضوء قبل الغسل مسنون عند جمهور أهل العلم بل من العلماء كابن عبد البرم بل حتى إجماع أهل العلم على استحباب الوضوء قبل الغسل ولكن داود رحمه الله أعني داود الظاهري قال أن الوضوء قبل الغسل شرق لصحة الغسل إذا اغتسل العبد ولم يتوضأ بطل غسله عند داود فهذا الاشتراك غير صحيح لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالغسل ولم يذكر الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به واتفق العلماء على أن الوضوء سنة وليس بشرط واجب في الغسل أما اشتراط داوود للوضوء قبل الغسل فأنه يأخذه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن فعله مفسر للقرآن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاضطهروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اغتسل بغير وضوء بل في كل غسل كان يتوضأ أولا ثم يغتسل فهذه علة داود في اشتراط الوضوء قبل الغسل واعتبار الغسل بغير وضوء باطل أما عليه جمهور أهل العلم أو إن شئت فقل إجماع أهل العلم الذي حكاه ابن عبد البر أن الوضوء لا يشترط في الغسل وإذا اغتسل العبد غسلا كاملا بغير وضوء صح غسله وتطهر بذلك وهذا القول هو الأقرب للصواب إذ أن الفعل بمجرده لا يحتج به في الإيجاب والاشتراط إلا أن يكون أمرا فما نزع له داود رحمه الله له وجه إلا أنه خلاف ما عليه علماء الأمة في القول أو في الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله قال يغسل يديه ثلاثا وما لأوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه يعني بعد أن يتوضأ يبدأ بغسل رأسه فيأخذ ثلاث حفيات لرأسه حتى يطمئن أنه قد أروى رأسه أي أن الماء قد أصاب جميع الشعر شعر رأسه حتى وصل إلى جلد رأسه يطمئن أنه قد أروى فيقال ويعم, ويعم بدنه غسلا ثلاثا أما تعميم البدن بالماء في الغسل فهذا واجب ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء تعميم البدن, البدن كله بالغسل هذا واجب لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم أنه يجب على المغتسل أن يعمم ظاهر بدنه جميعا بالغسل أما الباطن فمنهم من أوجب بعض الباطن ومنهم من لم يوجب شيئا من باطن البدن فالثم من باطن البدن والأنف من باطن البدن فمن العلماء من أوجب غسل الأنف والفم في الغسل وقال إن لم يغسل أنفه وفمه بطل غسله ومنهم من لم يوجب ذلك واعتبروا وجوب متعلق بظاهر البدن فإذا تعميم البدن بالماء هو لظاهر البدن أما باطنه فالخلاف منعقد في الفم وفي الأنف فما عاداهما من باطن البدن لا من ظاهره فلا يغسل طيب قال ويعم بدنه يعني ظاهر بدنه يعم ظاهر بدنه بالغسل أي بغسله بالماء قال غسلا ثلاثا وإجاب أو استحباب الغسل ثلاث مرات هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ المنقول عنه في حديث عائشة وغيرها لما نقلت غسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم دلت يديه بالأرض ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم حفى ثلاث حفيات على رأسه حتى أروى يعني حتى أروى رأسه بالماء قالت ثم غسلوا بدنه بعد ذلك أو ثم عمم بدنه بالغسل بعد ذلك فبدأ بيمينه ثم بيسره يعني عمم يمين بدنه بالماء ثم الجانب الأيصر من بدنه بالماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على العلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت ترى عائشة وكأنها تقف تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغسل وتنظر ماذا يفعل وماذا يترك وبماذا يبدأ وبماذا ينتهي فهذه فيها مراعاة الصحابة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم الشديد على العلم بحاله صلى الله عليه وسلم وهذا من يوم ومن بركات مصاحبة أهل العلم وفي هذا الحديث فيه دليل على ذكاء الصحابة وفطنطهم فعائشة لم تنقل غسلا وفقط بل نقلت ترتيبا لهذا الغسل لماذا بدأ وماذا صنع فنقلت أنه في رأسه حفى ثلاث مرات وفي سائر بدنه غسل مرة كلمرة وأنه بدأ بفرجه قبل الوضوء وبالوضوء قبل قبل أن يحفي على رأسه ثلاث مرات فهذا يبين لك ذكائهم. ويبين لك ثقتهم في نقل حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الله عز وجل مختارهم لصحبة نبيه عبثا بل إنه تبارك وتعالى اختارهم بحكمة وأن الله عز وجل اصطفاهم كما اصطفى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعائشة رضي الله عنها لم تنقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا بل نقلت أنه غسل مرة فمن قال أنه يغسل ثلاثا قاس الغسل على الوضوء فهذا قياس في مقابلة النص إذ لو كان الغسل ثلاثا مسنونا مستحبا لكان أولى الناس بهذه السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصحيح من الغسل مرة واحدة في هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه يجوز للمرأة أن تطلع على عورة الرجل كما يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة وهذا صحيح وما ينقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت من رسول الله العورة ولا رأها ولا رأى رأها صلى الله عليه وسلم عورتها فهذا لا يصح عنها رضوان الله عليها فمن فوائد الحديث جواز اطلاع المرأة على عورة الرجل ومن فوائد هذا الحديث أن أخص الناس بالرجل أو بالاطلاع على أسراره وأحواله هي امرأته وأن أخص الناس بالمرأة زوجها لذلك قال تعالى هن لباس لكم وأنتم رباس لهم وهذا مصداق لهذه الآية العظيمة ولكلام الله رب العالمين من فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الطلاع عائشة وأقرها على هذا وتركها ومن فوائد هذا الحديث أيضا خدمة المرأة لزوجها إذ أن عائشة رضي الله عنها التي أعدت الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل وفي هذا رد على من لم يوجب على المرأة أن تخدم زوجها من العلماء بل الصحيح أنه يجب عليها أن تخدمه أنهم جعلوا المهر والنفق في مقابل المتعة والخدمة من المرأة للرجل هذا أمر تتطوع به هذا قول يجعل النساء جريئات على الرجال بل المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها على القول الصحيح هذا بعض ما في هذا الحديث من فوائد قال المصنف ويعم بدنه غسلا ثلاثا هذا مختاره المصنف وما عليه الفتوى عند الحنابلة وهو على خلاف الصحيح بل القول الراجح أن الغسل مرة واحدة لا ثلاث مرات قال ويدلكه يعني يدلك بدنه والتدليك سنة عند جماهير العلماء ومنهم من أوجبه تدليك البدن في الغسل والصحيح أنه لا يجب بل هو مستحب ليطمئن الإنسان على وصول الماء إلى مغابن البدن أي إلى الأماكن التي لا يصل لها الماء بيسر أماكن الباطنة في البدن كتحت الإبطين ونحوها من الأماكن التي هي من مغاب البدن فإذا دلك الإنسان بدنه بالماء اطمأن لوصول الماء إلى جميع بدنه حتى مغابنه وهذا التدليك سنة ولا يجب قال المصنف ويتيامل يعني يبدأ باليمين ثم باليسار وهذا التيامن سنة صحيحة قال ويغسل قدميه أي بعد الفراغ من الغسل وهذا هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة وهو ما دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر غسل رجليه إلى بعد الفراغ من الغسل قال في مكان آخر لماذا في مكان آخر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يغتسلون شفاه وكانوا يقفون على التراب فغالبا تكون الأرض ملوثة بالرمال أو التراب التي يقف المرء عليها وربما كان في هذا المكان بعض الأذى فإذا تحول فغسل رجله في مكان آخر اطمأن لطهارتها ونقائها أما اليوم والناس يغتسلون على أرض مبلطة ويغتسلون وهم يلبسون النعال فمثل هذا الأمر لا يشرع إلا إن خشي الإنسان أن يكون في الموضع الذي يغتسل فيه نجاسة فيتحول لموضع آخر ليغسل رجله فيه قال المصنف وهذا الغسل الإسباغ فيه يكفي فيه الظن يعني إنسان يكفي فيه أن يكون ظانا أنه غسل أو أتم الغسل لأنه بعض الناس يدخل عليهم أو تدخل عليهم الوسوسة في مثل هذه المواطن فتراه يمكث ساعة كاملة وقريبا منها يغتسل بحجة أنه أراد أن يتحقق من وصول الباء إلى جميع أجزاء البدن وإلى مغابنه وإلى غير ذلك وهذا من الإسراف ومن وسوسة الشيطان ومن تلاعب الشيطان بهؤلاء الجهال ولا تزال الوسوسة بأحدهم حتى يدعى الوسلة والوضوء والصلاة بحجة أنه لم يتحقق أو لا يستطيع أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع البدن وهذا حال يشبه حال الرجل الذي جاء لابن عقيل فقال له ابن عقيل من علماء الحنابلة الكبار إلا أنه كان ما في كان ما كان فيه من أشعرية جاء رجل إلى ابن عقيل فقال له إني أنغمسوا في ماء البحر ثم أخرج وأرى أنني لم أغتسل بعد فقال له ابن عقيل اذهب فإن الله لم يوجب عليك الغسل قال له ولما قال له أنت مجنون تنغمس في ماء البحر وتخرج منه وترى أنك لم تغتسل بعد فمتى تكون متصلت إذن هذا جنون فالشيطان لا يزال بهذه الوسوسة في الناس حتى يصل بهم إلى حال هذا السائل وأحيانا يأتيك السائل وهذا وقع لبعض الناس وقال لي أنه يبقى يرتسل قرابة الساعة الكاملة ليتحقق من طهارة بدنه وهذا أمر كما قال لي أرهقه في حياته إرهاقا عظيما جدا لما أنه فتح باب الشر على نفسه ولو أنه نظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغتسل بالصاع والصاع قدر قليل من الماء جدا فلو قيل لمثل هذا الموسوس خذ هذا الصاع فاغتسل, فاغتسل به لقال هذا مستحيل ولو قيل له الذي يغتسل بالصاع لا رأية فيه قال أرى أنه لا يتطهر أبدا فإن قيل له هذا المغتسل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أوقع هذا في قلبه اضطرابا وحيرة عظيمة جدا فلا ينبغي للمر أن يفتح على نفسه هذا الباب العظيم باب الغلور والإسراف وينبغي أن يكون كما قال ابن عباس لما له رجل فقال لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد قال لا يكفيني يا ابن عباس قال له اذهب فقد كان يكفي من هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس معنى أن العلماء قالوا يشرع ذلك البدن والتحقق من وصول الماء إلى المغاب أن يذهب العبد فيفتح على نفسه هذا الباب العظيم من أبواب الإصراف قال والمجزئ يعني من الغسل الذي سبق هو الغسل التام والذي يأتي أتحدث عنه هو الواجب وبين التام والواجب فرق عظيم فالتام هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هدي وهو سنته وهو العمل الذي يحبه الله عز وجل أما المجزئ والذي يسقط عن العبد الواجب والسؤال بين يدي الله تعالى وإن كان خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والمجزئ أن ينوي لأن النية كما سبق ركر ويسمي لأن التسمية واجبة عند الحنابلة ويعم بدنه بالغسل مرة إذن الوضوء لا يجب عند الحنابلة بل لا يجب بالإجماع الذي حكاه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى طيب الشعر في البدن ينقسم إلى أقسام ما يجب تطهيره ظاهرا وباطنا كثيفا وخفيفا وهذا في الغسل في الشعر يجب أن يغسل كثيفا أو خفيفا قليلا أو كثيرا ظاهرا وباطنا هذا في الغسل ويجب أن يغسل ظاهرا ولا يجب أن يغسل باطنا إن كان كثيفا في الوضوء يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا ان كان خفيفا في الوضوء ولا يجب أن يغسل لا ظاهرا ولا باطنا كثيفا أو خفيفا وهذا في التيمم فهذه أحوال شعري المسلم في الطهارة ما يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا كثيفا وخفيفا هذا في الغسل ما يجب أن يغسل ظاهرا ولا يرسل باطنا هذا الكثيف في الوضوء ما يجب أن يغسل باطلا وظاهرا كثيفا وخفيفا خفيفا فقط هذا في الوضوء أيضا وما لا يجب أن يغسل لا ظاهرا ولا باطلا لا, لا, لا, لا كثيفا ولا خفيفا هذا في التيمم أن التيمم المرء يمسح فيه وجهه بالتراب مرة فلا غسل فيه أصلا قال بعد ذلك ويتوضأ بمد والمد معروف وإذا توضأ العبد بالمد والمد هذا يقرب من نحو نصف كيلو تقريبا ولكن الإنسان إذا توضأ بالمد قد يرى فيه قلة يعني قد يراه قليلا قد يرى المد قليلا المد يقارب نصف كيلو تقريبا لأن الصاع يتجاوز الكيلوان بقليل فقد يرى الإنسان هذا قليلا فإن رأاه قليلا يتوضأ بحيث يسبغ ولا يسرف يتوضأ بحيث يسبغ ولا يسرف والشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن المرأة إذا توضأ من صنبور ينبغي أن لا يسرف في استعمال الماء ولا يراعي هذا الأمر يعني لا يراعي أن يكون بمده أو بأكثر أو بأقل أنه يتوضأ من صنبور ومرعاة هذا مع الصلابير أمر فيه عسر ولكن ينبغي أن يتقي الإسراف في استعمال الماء مع الإسباغ يعني لا يدعونه إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل إلى الإسراف ينبغي أن يسبغ بغير إسراف ينبغي أن يحاول وأن يعني يتحر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الطاقة يحاول على قدر طاقته أن يتحر هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويغتسل بصاع يغتسل بصاع والصاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد كما قال ابن عباس والصاع أربعة أمداد وهو يزيد عن الكيلوين بقليل والمرء إذا قيل له أن يغتسل بمثل هذا الصاع يراه قليلا جدا ولكن إذا أردت أن تجرب هذا الأمر وتعلم أنك ستقدر فافرض أن الماء قد انقطع ولا يوجد لديك ماء إلا هذا القدر وهو الصاع ستراه يغسل بدنك ويكفيك إن شاء الله لو فرضت هذا وتعملت مع الماء على هذا الأساس لو وجدت الصاع يكفيك بإذن الله تبارك وتعالى ولكن إن كنت تتوضى تحت الصنابير الصنابير كما قال الشيخ رحمه الله لا تراعي هذا ولكن لا تسرف تسبغ ولا تسرف كما قال أهل العلم قال المصنف فإن أسبغ بأقل يعني أسبغ بأقل من مد في الوضوء أو بأقل من صاع في الغسل أجزائه أجزائه إن أسبغ بأقل من ذلك ولكن هذا يعني يكون من الصعب أن يصبغ الإنسان بأقل من هذا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالكمال فأولى الناس بالكمال أسبغ بالمد في الوضوء وبالصاع إلى خمسة أمداد في الغسل فهذا هو الكمال ومن أسبغ بما دون رسول الله فإما أنه لا يعرف معنى الإسباغ أو أنه لا يعرف قدر المد والله أعلم قال فإن أسبغ بأقل من خمسة فإن أسبغ بأقل أو نو بغسله الحدثين أجزاءه يعني إن أسبغ بأقل من المد كما قلنا في الوضوء أو بأقل من الصاع في الغسل أجزاءه ذلك طيب وإن نوى بالغسل الحدثين ارتفع يعني ارتفع الحدثان يعني انسان دخل يغتسل ليصلي فهذا إذن نوى أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر معاً قال العلماء أن نوى بغسله ارتفاع الحدثين الأكبر والأصغر ارتفع جميعا طيب إنسان توضى ثم اغتسل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه رفع الحدثين أنه بالوضوء رفع الحدث الأصغر وبالغسل رفع الحدث الأكبر لكن الإشكال في من اغتفل بغير وضوء ونوى بغسله رفع الحدثين جميعا هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه فالمصنف يرى أنه يجزئه ويرى كثير من أهل العلم أنه يجزئه وشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا نواهما معا ارتفع معا كما نقل ذلك عنه لكن من العلماء من قال لا إذا اغتسل بغير وضوء لا يغتفع إلى الحدث الأكبر الله عز وجل قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فإذا قلنا أن الغسل يجزئ بغير وضوء فينبغي أن يقال أنه يرفع الغسل الحدث الأكبر والحدث الأصغر وإن لم يتوضأ والله تعالى أعلى وأعلم وهذا الذي عليه المصنف أنه النوى بالغسل الاتفاع الحدثين ارتفع جميعا وهذا صحيح قال ويسن لجنوب غسل فرجه أن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص فرجه بغسل قبل الشروع في الوضوء والغسل قال والوضوء لأكل ونوم أن إذا أراد الجنب أن ينام من غير غسل سن له أن يتوضى وإذا أراد أن يأكل بغير غسل سن له أن يتوضى ومن العلماء من أوجب الوضوء بأجل الأكل والنوم إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام بغير غسل يعني الجنب بعدما أصابته الجنابة باشتلام أو جماع أو غيره فأراد أن ينام وأراد أن يأكل من العلماء من قال يسن له الوضوء فقط ومنهم من قال بل يجب أن يتوضأ الذي استدل وجوب الوضوء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله الجنب يريد أن ينام من غير أن يغتسل فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يعني إذا توضأ جاز له أن ينام بغير غسل فمعنى هذا أنه لا يشرع ولا يجوز له أن ينام بغير غسل وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام أو أن يأكل غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة فمعنى هذا أن الجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل ينبغي أن يتوضأ وضوءه للصلاة وبعض العلماء أوجب ذلك والجمهور على عدم الوجوب والذين قالوا بعدم الوجوب احتجوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه كان ينام من غير أن يمس ماء فقولها من غير أن يمس ماء يعم ماء الغسل وماء الوضوء فهذا يعني أنه يجوز للجنب أن ينام من غير غسل ولا وضوء ولكن أكمل ذلك الغسل ثم الوضوء ثم أن ينام بغير غسل ولا وضوء والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب حاله أنه كان يغتسل عقب الجنابة مباشرة أي عقب الجماع مباشرة أما إذا شعر الإنسان في نفسه بتعب أو نحوه فيتوضأ وإلا جاز له أن ينام بغير وضوء في قول كثير من أهل العلم قال المصنف ويشرع له أيضا أن يتوضأ عند معاودة الوقت يعني إذا أراد الرجل أن يعود لوطء امرأته مرة أخرى فينبغي أن يتوضأ بين الأولى والثانية وضوءا لأن الوضوء أنشط للعود كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يشرع المضوء للجنوب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يعاود الوط والأكمل في ذلك كله أن يغتسل لا أن يتوضع فإن فعل بغير مضوء جاز ذلك كما أجازه كثير من أهل العلم اعتمادا على قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من غير أن يمسة ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك تعني النوم أنه كان ينام من غير أن يمسة ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل اللهم وسلم وبرك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم